والَّذينَ يتَوَفتَونَ مِنْكُم وَيَذَعُونَ أَزْواجََ تَ رََّّصنَ بِأَمفُسِهٍ أَربةَ أَشْحُر وَعَشْرَ والَّذينَتَوَفتَونَ بِكُمْ وَيَذَعون أَتْوَاجَي يتََّصنَ بِأَم فُسِهِ أَضاتَ شرر فَإذاَا بَلَغن أَجَلَهُ فَلجونَ عليكم فيما مَا في أَمفُوسِهَّ بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم ودين النساء او ابناتهم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهم ولكن لا توعدوهم سرا الا ان تقولوا قولا معروفا أَلَمْ نَوَعِدْكُمْ سَتَذْقُونَهُمْ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُونَهُمْ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعَاثًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَلَا تَعْزِمُوا 117. واعلموا الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 118. واعلموا أن الله غفور حليم 119. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه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 يَرِزُونَهُم نَزِيرَةٌ وَمَتْعُونَهُم عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَنَسْعُونَهُم عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصق ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فنصق ما فرضتم وأنت أقرب وَأَن تَعفُ أَقَُغُ للتَّقوى وَأَ تَفُو كَغ للتكوَ وَلا تَن سَفَضْل بَيينَكُمْ وَلا تَ سَولسَقُذَيينَكم إِ بِمَا تََّلونَ بَْصيد ان الله انا تاملون مصير